Fifty Languages Toti shirab squtura Ithnani wa sabon Ithnani wa sabon Shaghan faya Wujubu amali shay يلزم يجب يلزم س يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب صح اتشيبقر يجب ان ادفع يجب ان ادفع للفندق و جو و يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا و اوف يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا شقاقو بخلين فايه يجب أنتكون دقيقا في الموعيد يجب أن تكون دقيقا في المواعيد عش غست نبخ يجب أن, أن يعب التنك يجب أن يعب التنكةش مار ا جاجن في يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة. اش ماشينر اتحكم فاي. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. ار يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. عش زائخ فيا يجب عليها أن تظف شقة يجب عليها أن تظف الشقة يجب عليها أن تخصل الغسيل يجب عليها أن تخصل الغسيل تجد يجااب يجب ان اذهب فورا إلى المدرسة يجب ان نذهب فورا إلى المدرسه ت تكون فايه يجب ان نذهب فورا الى الشغل يجب ان نذهب فورا إلى الشغل ت يجب ان نذهب فورا إلى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب اوتوبوسن سو يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا القطار يجب أن تنتظر القطار تكسيم ش شجنية يجب أن تنتظر التاكسي يجب أن تنتظر التكسي.